عباد الله يسعى الإسلام لإيجاد أمة فاضلة ومجتمع صالح على اسس من التعاون المشترك والحب المتبادل والتقدير المشاع قلوب أفراده مفعمة بالمحبة وألسنتهم ثرته بذكر المحاسن والفضائل فيما بينهم ولذلك طالبنا الإسلام لسلامة مجتمعنا ولقوتنا ولوحدتنا ان نقف سدا منيعا وحاجزا كبيرا ضد كل الأمراض الاجتماعية الفتاكة والادواء والعلل المجتمعية القاتلة فنظم الإسلام الحياة فمنع الغيبة والقيل والقال ونهى عن التجسس وأمر بوحدة المسلمين العقائديه وفي سبيل ذلك دع المسلمين لوحدة جامعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء دع الإسلام إلى وحدة فكرية وعقائدية بين المسلمين ومن ثم تكون الوحدة الاجتماعية إن الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم تفتته ادواء وتتلاعب به الأهواء الحزبية والقبلية والعصبية والقومية والجاهليه تلعب بالناس مجتمع كله صراع ويقوم على النزاع والتكتلات العرقية والقبلية بعيدا عن الوحدة الإيمانية والخصائص الإيمانية التي تجمع الناس إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وفي سبيل ذلك دعا الإسلام إلى إشاعة أخلاق معينة وإن من هذه الأخلاق خلق أنا بصدد الحديث عنه في هذه الجمعة إنه خلق حسن الظن بالمسلمين مع التثبت والتروي في نقل الأخبار وأن لا نكون فتنة في مجتمعاتنا التي يكثر فيها القيل ويكثر فيها القال إن الذي يتتبع معالم القرآن التربوية معالم قرآنية في التربية المجتمعية يجد أن الإسلام يتحدث عن المجتمع وحدة واحدة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وهذا إفك مبين لم يقل ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا إنما قال بأنفسهم كأن إحسان الظن بالأخي هو إحسان الظن بالنفس لأنك يمكن أن تقع فيما وقع فيه ويمكن أن يساء بك الظن كما عسعت أنت به الظن وفي الآية ملمح أن المجتمع المسلم أن المجتمع المسلم على وحدة عضوية متماسك التماسك الحقيقي والسلام الحقيقي هو السلام الاجتماعي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن السلام الحقيقي الذي يكون من القلب الذي يكون وفق القيم وبالتالي جاء الإسلام بتدابيره من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم. إن الظن بعضه حذر وبعضه تحوط وبعضه تعقل لكن نهاك عن كثير من الظن لأن القليل من الظن اسم. ولا تجسسوا ولا تجسسوا ومن البديع في القرآن أن التجسس بعد الظن لأن من ظن أراد أن يتحقق من ظنونه وأن يؤكد على شكوكه فيسعى لتأكيدها بفعل يسمى التجسس من ظن ظن وطوى الظن في نفسه لا يحاسب به ولكنه يريد أن يلتمس لظنونه الحقائق وأن يؤكد عليها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم والظن يقود ولا تجسس والتجسس يقود ولا يغتب بعضكم بعضا التجسس يقود إلى الغيبة الشخص إذا تجسس واطمأن إلى ظنونه يتكلم بعد ذلك يتكلم بملء فيه يقول للناس شوف عيني حصل كده وكده وكده ودي الغيبة سمع أضاني ما كلم نزول شفت بعيني بعد ما تجسس وشافه واتأكد منه اختب لذلك القرآن عجيب حتى في ترتيبه الموضوعي لمناقشة الموضوعات الاجتماعية إن الظن وإن إحسان الظن بالمسلمين وإحسان المسلمين الظن ببعضهم بعضا هو أساس هذا ترك إحسان الظن هو الذي يقود إلى نقل الكلام وأن ينشط أهل القيل والقال في مجتمعنا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما وكذبا أن يحدث بكل ما سمع ما سمع شيء يكلم الناس به فتنتشر الشائعات المغرضة وتستشر الشكوك في المجتمع ويتفتت عضوض المجتمع كفى بالمرء كذبا وفي رواية كفى بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع وبئس مطية الرجل زعمه أي زول يقول قالوا ده أسوأ شيء بئس مطية الرجل زعمه وإن الذي يحدث بكل ما سمع سيقع في الإثم قطعا وسيقع في الكذب قطعا إننا نعيش في مجتمع تنتشر فيه الإشاعة وتستشري فيه الأقاويل اشتريان النار في الهاشيم فتبلغ الكلمة الآفاق بدون ما مسؤولية والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم لا تحدث بكل ما يقال لكن بعض الناس لا يستطيع أن يعيش إلا في ظل الأدواء العكرة ولا يستطيع ان يعيش إلا في ظل أجواء المشاكل قد اعتاد على المشاكل لذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ناس قالوا زعموا سمعنا قالوا كده قال في كده وهي النميمه التي حذر القران منها ولا تطيع كل حلاف مهين حلاف كثير الحلف ودائما الزول النمام بيحلف كثير كانه الناس بتكذب منه يحلف كثير اي زول بنقول الكلام وبنقول الشائعات ويروج لها هذا من أكثر الناس حلفا والله اسمعنا ياخذ حلفك منه ما في ذلك الحلف لكنه يحلف ولا تقطع كل حلاف مهين مهان هماز وهذا مسل من السلوك الذي بين الناس ردي هماز الهماز هو الذي يطعن في الناس بحركاته هماز واللماز هو الذي يطعن في الناس بلمزه وكلامه هماز مشاء بناميم مشاء النميمه اللي هو سموه بقوسين القوالة في ناس بركبوا مواصلات يركب مواصلات روح محرقاو عشان يجي يقول لك قالوا كيدا كيدا كيدا لكن انت ما تشاكله ما تشاكله اتمشاكله يا اخي في ناس والله مفسدين افساد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عند البخاري في الادب المفرد الا انبئكم بشراركم المشاؤون بالنميمه المفسدون بين الاحبه الباغون للبراء العيب وفي رواية البادون للبراء العنت وخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله في زول تشوفوا تذكر الله وفي ذول مما شوفوا تذكر الجوالات والشمارات والأخبار الحاصل شنو انت براك بتقول له الخبر شنو في اخبار أخبار الدنيا كلها الزولة بقول لا والخبر شنو داته ده دا ضعيف ضعيف جدا ولذلك شوفوا المجتمع المسلم المجتمع المسلم يقوم على فضيلة لا تضاهيها فضيلة وهي فضيلة الستر كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم من رعى من مسلم عوره عورة إذا رايت من مسلم عوره وقفت عليها بنفسك في ناس روحوا بتحرقه كما تكلم يعني يشوف حاجه عديل ويسكت وينوم بها لانه صعب الاجر ذاته صعب في ناس روح بتحرقه كما ما فك الخبر ما بيرتحتهوش هالجبل بالله لما يفك الخبر يقول لك يا دوب يرتحته مال يرتحته مالك في شنو والله العظيم في نوع من الناس عجيب خلاص ما عنده ما تجيل دائما ربنا بيذم الناس ما تقال خلق الانسان من عدل ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا دائما الزور ما يكون خفيف فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين ما تجب خفيف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ما تبقى خفيف أيهزو يقول لك لا. بالله اهو تاني بالله كده اهو تاني شفته انت أهي شفته أصبر لي أصبر لي اللي هو يقول لك يا أخي ما متعجل خليك تقيل خليك راسخ وتفقد الطيرة فقال مالي لا ارى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحض به جاب خبر طويل تقرير قال سننظر اصدقته أم كنت من الكاذبين هكذا يتعامل العقلاء مع الأخبار مع أي خبر جاد طوال تقول للناس التانين يا الناس لا بيصبروا بالله الخبر اذا جاء في الاخبار يتلاقوا في الجامع بالله جوا الجامع في ويجيفوا ويقفوا بره في التوق يقفوا حصل كده اي وثاني وكده يوم الاخبار دي الناس بحبوها بصوره القائية لكن منهج الاسلام في التعامل مع الاخبار منهج دقيق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبين بالله فتبينوا دي نادل نادل فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال سننظر اصدقته ام كنت من الكاذبين قال ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والاناه متاني التاني مهم التجلى مهمه ما تبغى القصور الخفيف أي خبر يقولك بالله يا سلام اهو تاني دي مشكلتنا سوء الظنون تاتي بنقل الأخبار كل خبر يأتي عن أخ نسيء به الظن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن احيا موؤودة من قبرها رواه البخاري في الأدب المفرد والله ده كلام تقيل قال الزول اللي شوف زول عديد بيعينه يقول لك شوف عيني شوفت بعينك هاي ما تستر طيب شوف عيني يقول لك معناه متأكد يقول لك جيبوا لي خليه يمكر يا أخي لا بنجيبوا ليك لا حاجة ما تتكلم من من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها في زول من البشر يقدر واحدة يدفنوها حية طفلة يحية انت كشفت مسلم في سوء وسترت عليه النسيج الاجتماعي هكذا يقولون الان اللي الناس جايمين النسيج الاجتماعي. النسيج الاجتماعي النسيج الاجتماعي في السودان تمزق قبائل مشاكل كويس تكتلات كلها تقوم على العصبيه النسيج سجل اجتماعي في السودان شيء وفي الاسلام شيء في الاسلام يقوم على فضيله الستر على فضيله حسن الظن لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من نوع من البشر هو عنصر فاسد يسمى النمام قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نمام رواه البخاري ومسلم ومن حديث حذيفه في الصحيحين ايضا لا يدخل الجنه قتات والفرق بين النمام والقتات النمام ينقل كلاما مباشرا من شخص الى شخص على سبيل الافساد والقتات ينقل كلاما لم يكن حاضرا له القتات ما حاضر النمام حاضر حاضر قال فيه ده حرامي وكده امشي قول له ازول ده انا والله نصيحه لوك الله ازول ده قال انت حرامي ابعد منه بس ده نمام في واحد ثاني كلمه قال له فلان قال في فلان حرامي ولا سمعه يمشي قالوا فيك انت حرامي انت سمعتنا والله ما سمعت سمعتنا فلان دق التات قالت لما بخش الجنه لانه عنصر فاسد المشاؤون بالنميمه قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم الا انبئكم ما العضه العضه العضه قال النميمه وهي القاله بين الناس ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر رجل أو بقبر أناس أو بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير طبعا في ناس منكروا عذاب القبر قالوا ما في عذاب قبر والرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث هذا وفي الصحيحين قال يعذبان دول القبر تحت الوطن والما عنده غبر الأكل التمساح الله بيعمل له غبر وبيعذبه ان الله على كل شيء قدير ولتحرك في طياره ربنا بلمه من الهوى قادر قادر على ذلك الا زول يقول الله ما قادر قادر على ذلك يحييه ويأتي به عنده في عالم البرزخ يخل ذلك الغبر في الغبر ينتقال حفرة الغبر دا الله بعذب البنى آدم ودار يعذبه إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة أصلا كلمة نميمة نبه ينم إذا أشاع الشيء النمام الذي يشيع الكلام الذي يشيع الاشاعه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فبشرهم بعذاب اليم اشاعه الشيء نم ينم اذا اخرج الشيء قال اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه الجزاء من جنس العمل اشعل المجتمع فتنا فاشعل الله عليه قبره نارا بقدر ما افسد بين الاحبه بقدر ما فرق بين الناس يا اخي والله انا والله بستغرب زول يقول النميمه ولكن المهم كيف نتعامل مع النمام النمام دا نتعامل معه كيف نقول له بالله يا سلام وتاني انت ذاتك نمام زيه انت ذاتك النمام في المجتمع يحسب يا زول هوي ما جيب لي سيره الناس لو سمحت بالله انا ما لك. ما جيب لي سيره الناس الفينة مكفينا مع السلامة جاء رجل ينم إلى علي بن ابي طالب يعني له خبر وقل لك اسوأ النمامين البين قلوا الخبر للحاكم وعلى الحاكم ان لا يصدق تقريرا يكتب اليه وان لا يصدق كلاما ينقل اليه بنميمه اسوا الناس قال الرجل لعمر بن الخطاب ينصحه احذر يا امير المؤمنين قاتل الثلاثه قال ومن قاتل الثلاثه قال ينقل الى السلطان كلاما عن صاحبه فيقتل السلطان الصاحب فبذلك قتل صاحبه والسلطان ونفسه حذروا جواحد واحد الطالب عن طالب رضا خبر قوالة بن قوسين شمار سمي أي حاجة جاب له خبر قال إن كنت صادقا فعل الزول ده قال الكلام ده قليناك قليناك قليناك معناك كره كرهناك ما ودعك ربك وما قال قليناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت عفوناك قال أعف عني ولا اعود يا أمير المؤمنين النمام لا بد يوقف عن حده والقاعدة البسيطة من نقل إليك ينتظر لينقل, لينقل منك أي بنقول لك إخوانا أنا دير أسأل لماذا يدوافع النميمة أزول من قوله الكلام ليه النمام مريض النفس مريض نفسيا غير سوي لأنه لا يستطيع أن يعيش والأجواء هادئة لا يستطيع إلا أن يعيش في أجواء من المشاكل النمام رجل رديء النفس تكوين النفس سيء ومنهم من يجعل النميمة شهوة ومنهم من ينم ليجد عند الذي نم إليه مكانة وقربة تزلف يجيب ليك خبر عشان أنت تقرب لو كنت حاكم بيرجيك لو كنت كده بديك لو كنت صاحب مال بيرعاك يقول الزودة حريص عليك ما حريص عليك هو حريص على رقبته وبالتالي النمام ينبغي أن يحسم جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز يحمل نميمة فقال له إن كنت كاذبا أنت عندنا من أهل قول الله إن جاءكم فاسق بنبأ أنت فاسق وإن كنت صادقا كنت عندنا من أهل قوله تعالى هماز مشاء بنميم أردو قال يا أمير المؤمنين أقلني اخليني ولا أعود ابدا عمر عمري بن عبيد الأساوري كان جالسا فجاءه رجل ينقل له خبر عن بعض إخوانه قال له لو النمام بتعاملوا معه كده بيحسموا ما كان بيكون في نمام لكن مشكلة إحنا النمام بيجينا أيوة وحصل شنو تاني بالله أصبر لي بنجمه لك قال كده تبتأكد آي قال أصبر لي يا أخي لو قال الطريقة جاب ليك بها الزول ده الكلام مية مية خطأ النمام لا يصدق لأنه فاسق النمام يصدق لك النمام بيجيب الكلام بيجيب ينقل الكلام سقط سقوطا ذريعا إلى درجة أنه ينقل الكلام أنت تستمع إليه قال له يا هذا ما رعيت حق مجلسه إذ اطمأن اليك فخنته وما رعيت حق مجلسنا اذ نقلت الينا من اخواننا ما يغر صدورنا تجاهه اول حاجه ده قصرت معي وانا قصرت معي ذاك امنت تخون كلامه قال كلام في مجلس تنقل هذا الكلام لذلك لما جاء رجل الى الشافعي رحمه الله ينقل اليه انت خلي بالك القوايادي من زمان يعني من زمان الناس اللي بيقولوا في الكلام ده في ناس جوالين يعني شريط خلاص جاء الامام الشافعي قال له فلان قال في كذا وكذا وكذا قال له اما وجد الشيطان رسولا غيرك الي قال لي اخي الشيطان وكده يشغل له مراسله يشغلك انت النمام مراسله للشيطان يا اخي ما تشتغل مراسله عمودي يا اخي في المحليه احسن لك من الشيطان وكده تشتغل مراسله يشتغل مراسله في محلية اكرم لك تشتغل مراسله مع الشيطان تترسل للشيطان دي مراسيل الشيطان اما وجد الشيطان رسولا غيرك الي اول شيء كيف نتعامل مع النميمه الا نصدق نماما ابدا وان نقول ان الاصل فيه انه يريد ان يفسد واحد يقول كلام والله يا اخواننا هذا موجود موجود بين الدعاه والعلماء خلي الناس الثانيين بين الدعاه والعلماء يحصل بينات النقولات والله يحصل في عصرنا بين كبار العلماء داي طالب عنداء قل طالب عنداء داي نقول لي دا كلام وتغر صدورهم ما كنت أظن أن الأمر يبلغ هذا السوء يا أخي من نقل إليك أسقط عدالته تقول له يا أخي أنت غلط يقول لك حدثني من اثق به انت تثق به وربك يسميه فاسق أي ذو البي الكلام كان نقله حق بحذافيره صار فاسقا وصار نماما بأن نقول الكلام دا لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتاد المفسدون بين الأحبة البادون للبراء العنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني قال ابن عباس خطب في المنبر فأعلى صوته حتى اسمع ذات الخدور في خدورهن الخطبه دي رسول الله انفعل فيها انفعال شديد لأنه يحدث ويمس ادواء مجتمعية وأنا أزيد وأقول أنها معاصرة ادواء مجتمعية معاصرة وكل واحد من الحضور يتلقى في اليوم عبر وسائل الاتصالات المختلفة اخبار كثيرة جدا عن أناس قد تكون في قالب النصيحة يضرب لك يقول لك أعمل حسابك أنا والله ما أخذ أكلمك. لكن الزول ده قاعد يكيد لك قاعد يحفر لك قاعد يسولك لو كان فعلا غرض منها التحذير لجازت لكن إذا كان الغرض والنتيجة منها أن تغرى الصدور وأن تقطع الأرحام وأن يتشتت المجتمع وأن يتمزق النسيج ما أكون مبالغ لو قلت ليكم بدات مشكله دارثور بهذه الامور البسيطه نقل كلام كويس حكامات بغنن يشجع الناس قتل اتسعت دائره القتل والثار ووصلت القضيه الى ما وصلت اليه اليوم لاننا مجتمع مسلم اعرض عن ادابه وعن معالم شرعه الأساسية وعن اخلاق دينه الرئيسية الإسلام يقوم المجتمع على قواعد متينة وأسس سليمة تحفظ المجتمع من كل هذه القبليات والعصبيات والقوميات والجاهليات والتفاخر وإلى غير ذلك مجتمع الأصل فيه ظن المؤمنون والمؤمنات ليس بإخوانهم بأنفسهم خيرا وبالتالي أول شيء لا بد من حسمه ثانيا لا يصدق النمام أبدا أي كلام يجيب لك في زول يعتبر ما قال ما تدخل ما قال ما في قلبك ثالثا لا تتجسس وفق الخبر الذي جاءك النبي عليه الصلاة والسلام خطب عشان يوضح المعالم دي خطبة قال عنها ابن عباس النساء في المدينة ولم يأتوا إلى المسجد سمعوا صوته في بيوتهن وخدورهن قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تؤذوا المؤمنين فان من تتبع عوره اخيه تتبعه الله حتى يفضح في عقل داره اي زول ببار الناس ربنا بيفضحه في بيته الفضيحه جو البيت في عقر داره لا حول ولا قوه الا بالله اي زول يتتبع عوره الناس ويبحث وبالله وحصل شنو وجاب لنا الأخبار اول باول دو بيته بتطلع فضايح وتبلغ الآفاق من تتبعه الله يعني إذا تطبع الله عورتك يفتضحك في عقر دارك يرفع عنك تأييده وتوفيقه فلا يبقى إلا الخزلان المبين نسأل الله السلامه والعافية وأسأله تعالى أن يحفظ مجتمعاتنا بأخلاقنا وقيمنا وبقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مجتمع فيه المحبة وفيه التقدير المشاع وفيه المودة وفيه الإلفة بين أفراده وبين أعضائه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين روى الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق أن موسى عليه السلام رأى تحت عرش الرحمن رجلا ليس من الأنبياء الذين يعرفهم موسى فقال يا رب من هذا قال عبد من عبادي قال ما قال الله عز وجل سأخبرك عن عمله ولا أخبرك عن اسمه الاسم ما مهم القرآن بيركز على ال... قال وصلوا وطلع عليهم نبأ ابني آدم بالحق لا قال ليك قابل لا قال ليك هابيل قال ليك ابني آدم ليه المهم تستفيد من القصة ما بقول لك إنهم فتية منو منو الفتية منو ما مهم المهم الجصة بتاعتهم المغزى الخلاصة ما الناس بدخلوا نفسهم في متاهات يقول لك وكلبهم قال كلبهم لونه شنو ما عندنا نفسه شغله ما لكم لونه قال لك كلب كلب المهم في كلب كان معاول انت ما تدخل نفسك في, في تفاصيل القرآن يسكت عن التفاصيل لأنه يريد أن ينفذ إلى الحقائق قال لك قال لي آدم لا تأكل من هذه الشجرة ربنا قال له ولا تقربا هذه الشجره ناس قالوا شجرة دي شنو ناس قالوا تفاح لا ناس قالوا ما التفاح الشجره دي شجره النيم ناس قالوا دي تنباك يا اخي نحن مالنا ومال الشجره القصه إنه ابن ادم وأبناؤه لا يصبرون ولا يحتملون لما يقول الموضوع ده لا يا دوبك بده وسمح دي مشكله البشريه تنفز الى الحقائق قال له لا لن اخبرك عن اسمه ولكني ساخبرك عن عمله كان لا يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله ما بيحسد له زول نهائي واحد اثنين كان لا يمشي بين الناس بالنميمه ثلاثه لا يغتاب احد عنده ثلاثه خصال كان قدرت عليها تكون تحت عرش الرحمن أول حاجة ما تحسن لك زول انت لا دافع واذا؟ ولا زودة منقصك يا خلا ده ما تقعد تتغلغل وتتململ وكده الله تداول في شنو ما تضايق ما تقول والله يا أخي فعلا الناس عايشة وناس دايشة يا أخي ما لكم, ما لكم. يا أخي عايش عايشة رب العالمين ما لك يا أخي ناس عايشة ونازل الله لدىكم بالكوريك ده تعليق من التعليقات زول قلل زول راكب عربية آخر موديل ماشي في الزلط يكتحوا التراب يمشي يهز راسه يقول لدىكم بالكوريك يدينا بالمعلقة ما تحسدنك زول بخيته وسعيده عليهم دنياهم دي تحسد ناس في دنيا في شنو يعني في دنيا قل راكب طيارة يعني شنو لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يمشي بين الناس بالنبيمة ولا يغتاب أحدا يعني زول معناه ماسك لسانه شوف أنت إذا دا تنجو تمسك لسانك ذا. لكن اسمحوا لي أيها الأحبة أقول هذه الخطبة إسهام لأجل أن يرجع الناس إلى أخلاق الإسلام فإذا رجعوا إلى أخلاق الإسلام اتحدت كلمتهم تلقائيا والله يا إخوان نحن نعيش في سودان تحدق بنا الاخطار وأكثر شيء أعتبره مصيبة قادمة على أهل السودان غفلت أهل السودان عما سوف يصيبهم من شر دي أكبر من الشجايون السلام في دارفور في ناس يكتف في جرايد يقول لك السلام ناقص يا اخي ناقص شنو يا اخي اي حاجة بيتوقف الدم ده وبيطلع الناس من المعسكرات ومن, الـ ومن, الـ ومن الشمس ومن, ومن, ومن ضلل الشوالات يودوا لي لبيوتهم ويسكنون يا اخي قال السلام ناقص انا والله مستغرب لحد يوم الليلة ما في زور قادر يقنعني يكتف في جرايد كتاب يقول لك السلام ناقص نحن ضد السلام في زور ضد السلام انت قالوا نفاشه هو احنا ضد نفاشه ما وقفنا نفاشه الباصله ما وقفنا ضدها الناس ما بيستاهل والله نصارى كفار مجرمين حاقدين علينا ناس مسلمين زينا يا خلنا نتفق اول الغيث قطره قال ناس قاعدين في خرطوم هنا في المكيفات قال السلام ناقص قال انت قاعدت في معسكر انا في واطه رغيت في برج وقفت في صفه التموين من الخواجات والله أنا مستغرب ما في زول كتاب كبار يكتبوا ورؤساء أحزاب يا بتين الناس يتساموا فوق أحزابهم وفوق جراحاتهم وفوق قومياتهم لأجل أمة مسلمة في السودان وزير الداخلية يقول 48 جماعة مسلحة بكامل عتادها كلها أقوى من الشرطة موجودة في العاصمة فقط والله كم ما زول ما شايف شينا ارحل من العاصمه زور والله زور كم ما شايف شينا دي عاصمه دي يقلبوا فيها دي عاصمه وزير الداخليه يقول 48 جماعه مسلحه في العاصمه كلها اقوى من الشرطه اي وحده في من الشرطه انا والله ما مستغرب في في وزير الداخلية مستغرب في الناس زي ما حاصل زي ما حاصل ما عرفت البروفة بتاعتي يوم الاثنين؟ دي كانت بروفة لكن الدور الجاي ما حيكون ضبيح الدور الجاي حيضربوك طلقه في راسك ما بضبحوك ولا بضربوك باسيخة طلقه في راسك والله أنا لا لو ما شايف إنه من مسؤولياتي أقنب في العاصمة والله أشيل عفشي وامشي هذه حلفه هناك أهلي أداري يجي لحجني هناك أهل دي خلينا لكم والله كما شايف شيئا لكن مسؤولياتي الدعويه بتخلينا اكون قاعد لكن والله مستغرب والاسوا من كده بلد فوضى الاسوا من كده دجريت الوطن بتاعه يوم الاثنين الفت ندوه والله اقسمت بربي كلام واضح زي الشمس ندوه اقيمت في اراضي سوبة عن هموم وقضايا المنطقة نظمتها الحركة الشعبية الكلام ده بلسانه قالوا شنو واحد اسمه بيتر داون عضو الحركة الشعبية وعضو لجنة الأراضي بسوبة قال سفينة الراحل قرن يركب فيها المهمشون ونقول الحق لانفصال في قاموس الحركة ولا نذيع سراً إن قلنا إن البندقية موجودة والقتال تاني سيكون جوه هنيئا لك يا حكومة شركائك قالوا بعد البندقية من جوه والله ده كلام واضح يعني شو الكلام ده أنا بس ناري أعرف جيبوا لي سياسي من لندن خليني اشرح ليه الكلام ده قال والحل هو الوقوف مع برنامج السودان الجديد والذي ينوي ترحيل الجنوبين الموجودين هناك من أراضيكم حال ولو انطبقت السماوات والأرض والله رجاله نقول شنو القتال تاني دوة ده البندقية سكينه قلتك اديك تلقى في راسك ده ما أنا ما اكد ضبطه شوف الزور التاني قال شنو قال بن ماثيو عضو الحركة وسكرتير الشباب والطلاب لم أجد دنيا لم أجد في الدنيا دولة تهين جماهير شعبها إلا هذه الدولة السودانية. إضافة مني، اللي أنت شريك فيها ورئيسك قاعد والقصر الجمهور نائب أول. يا اخوانا الحركة الشعبية ما يوقفون عن حدهم لسه الكلام لسه ما جاء. قال: ولا رجوع للغابة من جديد. ولو وجدت سوف تكون داخل الخرطوم الثاني الغابة جوه هل. الغابه الغابة هنا جوه والله الناس دي ما قصروا والله ما قصروا ورون أي حاجة فتاني شنو يعني عليك الله فضل شنو؟ دا كلام ناس مسؤولين في دولة في الحركة الشعبية قال السودان الجديد رئيسه يجب جنوبه أنا شخصيا ما عندي مانع بس يكون مسلم والله يحكمني واطيع واسمع لكم بس يكون مسلم من جنوب السودان مش في اخواننا في جنوب السودان نحبهم ويحبوننا هل يحكمنا واحد منهم ما عنده مشكله مع اللون ولا مع الجهه قال السودان لازم يحكم واحد دبرنا بالسودان واحد قال من الجنوبين طيب انا اقول لك حاجه جدا دارين رئيس الحركه الشعبية يكون شمالي منصور خارج أو ياسر عرمان بقول رجل يصير حركة الشعبية والله يكسر رجبته بقول كأنه نوريك إنهم ناس عنصريين مش دير الشمالين المعاون ومعاون يتكلم في الندوة واحد اسمه غازي سليمان ده كمان قال كلام تقيل واتين جرن قال له هو نائب رئيس المجلس الوطني كان قاعد في الندوه اللي قالوا الغابه حتكون جوه والبندقيه تاني جوه والغابه في الخرطوم غابه في الجنوب ما في والله رجاله والله رجاله انتوا شاكلوا لي صادق المهدي ضد ضد البشير والبشير ضد منه وده ضد منه ايش شاكلوا ايش شاكلوا بينفعكم اتمزقوا اتقطعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم خلوا ريحكم تذهب يذبحوكم يذبحوكم في خرطوم ايدكم طرقه في راسكم قال ده اتيم جرن نائب رئيس المجلس الوطني كحد احد قال مشاركتنا مع المؤتمر الوطني ضروره لانه شريكنا في الحكم اقول لكم لا تصوتوا لحزب الامه والاتحاد والشيوعي لانهم سيفككون اتفاقيه السلام التصويت للحركة الشعبيه يعني الناس ديل لا خلوا حزب الامه ولا خلوا الاتحاد الديمقراطي ولا خلوا الشيوعيين والله يا اخوانا انا مرات اتهم نفسي انو انا زول هوال بهول وانو المفروض اقول الكلام ده 48 واربعين جماعه مسلحه وين قاعده وين يسوي شنو تعب مسؤوليات منو منتظر شنو عشان زول عشان خاتر خطيبته في السجانه بل قرانيت يقتل له كم نفر وجريح له كم نفر عشان خطيبته 48 واربعين جماعه مسلحه نحن معناها قاعدين على بالميل من البارود يمكن ينفجر في اي لحظه نطالب بان تنزع الحكومه التمنيه واربعين جماعه مسلحه يجردوا جميعا يا خدت في سلطان يا اخي بلد في حكومه يجردوا وادعو كافه المواطنين ان يقفوا مع جهاز الشرطه ويقوي الشرطه والله انا كرت الشرطه عندي حساسية حساسيه الان حوامتنا الشايفه دي تلقوا في, في وين وفي الكبري ورأت من عرباتنا تحت التدخل الخاص دي والله أدعو بالليل والنهار وأي رجل عمال داري حافظ على ماله يد نص لناس الشرطة عشان نص الثاني يجب فيه يزود بكامل الأجهزة وشبابنا بتاعنا المساجد ينخرط في الشرطة ويكونوا رسميين عشان يحموا أنفسهم وعراضهم ومجتمعات وأمتهم ودولتهم وبلدهم ما الإنقاذ إخواننا الإنقاذ حكومة تذهب وتأتي الدولة كدولة الكيان ككيان الأمة كأمة بعد يؤسفني أن أقول أسوأ ما يواجهه المسلمون القطيعة بينهم النميمة التفكك الاجتماعي التفكك الأسري النسج الاجتماعي الذي تمزق. نسأل الله السلامه والعافية أضرع الى الله عز وجل وأبتهل إليه قائلا اللهم احفظنا واحفظ ديارنا اللهم احفظنا واحفظ اعراضنا اللهم احفظنا واسترنا في الدارين يا رب العالمين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين في هذا البلد سوء اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك اللهم اكفنا مؤنته اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين اللهم اصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا وانصر امتنا وقوي شوكتنا وقوي شبابنا وقوي شرطتنا وقوي اجهزتنا وايتهم بتأييد ومدد من عندك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد االه وصحبه وسلم تسليما كثيرا